أبقرية الرسول. الرسول صلى الله عليه وسلم لله الصلاة والسلام رسول الله وشهد أن لا إله من راه ده لا شريك له وشهد أن محمد عبده الرسول من الأمور التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم أو من النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحالات أنه كان كما يقال يلجأ إلى الراحة قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل قبل أن يبدأ العمل كان نبي صاسم يأخذ الراحة لأن الإرهاق هذا يسبج قلق لما يتنسى العمل وهو مرهق ما يستطيع أن ينتج في هذا العمل وهذا الملاحظة للإنسان في نهاية اليوم يكون مرهق ولكن مرهق يكون في حالة عصبية يكون في حالة نرفزة في نهاية اليوم بينما في أول يوم تجدهم السبشرة يتسلم في أول يوم ويتسامح معه يكون كل فلان براحة والآخر لما يكون مخض راحته على أثمه ولا تجد فيه الأسف شاور ولا تجد فيه التفاؤل إذا كنت في حالة كل كلما أصلح أنت قدرة على الابتكار وقدرة على التفكير وتستطيع أن تجدد عندما تكون أنت في قمة الراحة كلاك السعاب للدراسة الوقت اللي يسوع فيه النسان للدراسة أول يوم أول اليوم أن يكون من وشبعان نوم وكذا الاستعاب يكون على أتنه وإنما في, في نهاية اليوم إلى ما نظهر في نهاية اليوم خاص ما فيه مجال يسكر المخ يسكر يقرأ ما يفهم يقرأ الصدر مرتين ثلاث أربع ما يستمر لكن في أول يوم يقرأ الصدر من أول مرة يضم السوء لأن هنا يكون ما نجأ إلى الراحة أو قد انتهت فترة الراحة كما يقال ما في راحة الآن بسيد موضبته بسيد الاستمرارة العمل لذلك كما يقال بأن دراسة في الليل قليلة الجدوى ولذا بعضهم إذا سمر به الوضع هذا يتناول فتمينات يتناول أدوية حتى يوقف نفسه ليفهم فيتناول فتمينات ويتناول أدوية لأن حقهم في حال التعب وبدأ من هذه الأمور يكفي لو تسترخي نص ساعة ساعة بعد ذلك تجد أنك نشاط كامل درجة الإنسان إذا لم يدفس القراث نذهب يأتي العصر كأنه يأتي إلى الدراسة صباحا في كلن عنده قمة قمة الراحة ويكون مسعود للدراسة و tardهو هذه القراءة لذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يلجأ إلى الراحة كما قبل العمل وهلجأ إلى الراحة حتى أثناء العمل وهلجأ إلى الراحة بعد العمل فمن ثلث لجؤل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبل العمل النبي صلى الله عليه كان يسلقي بعد ركعتي الفجر قبل صلاه الفجر كان يركع ركعتين فجر في مسلكه يتاه وبعد ما يشغل انه امام الانصار في الفجر وصلاه الفجر من صفحه بيقرا صلاه صف غير طويله عند الصحابه رضي الله تعالى عنهم اول خطوه كانه صلاه الفجر الركعه الاولى نحن وركعه ثاني يوسف يعني جزء زياده جزء, جزء نص تقريبا في صلاه ابو بكر عن رضي دهص الثفجر فدق بالبقرة وكان صافر كان يقنون في هذه السلاة علم سلاة طويلة ذلك يلجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى الراحة قبل صففجر بعد عركتين سنة كان يلجأ إلى الراحة ويستلقي وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قيلوا فإن الشياطين لا ثقيل يقول النبي صلى الله عليه وسلم نقول أن يلجأ الظهر حتى تكون مستعد للعمل بعد الآسل حتى لقامة الليل فتكون مستهى ليل في الظهر قيلوا فإن الشياطين لا ث ولدى النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن قيام داود في رواية أنه كان يناموا نصف الليل ويقوم ثلثة ويناموا سدسة فأولا كان يجأل منهم نصف الليل يعني الليل عشر ساعات ينام خمس ساعات ثم يقوم ثلاثة قيمة الساعات ونصف في الساعة الثل ثم ينام الباقي الليل تقريبا ساعة فلدى ممكن ساعة أو ربع يناموا سدسة ساعة وربع تقريبا أو ساعة ونصف إن هذا كان كان نبي صالحين كان علمنا على الراحه قبل العمل حتى تاتي وعندك طاقه كام طاقه تامه وكان هذا العمل واللي هذا العمل واللي تجديدي هذا العمل حتى اثناء العمل فكان نبي صالحين يصلي شعر بالتعب جلس كما قال في عاشوراء كان يصلي ليلا طويلا كان يقوم ليلا طويلا قائما او طويلا قائما ويصلي ليلا طويلا جالسا وفي كان إذا تعب الله كان ان رلح النبي صلى الله عليه وسلم حتى اثناء العمل كان نبي صلى الله عليه الى الراحل و في قمة الدعوة الى الله عز وجل و قمة اذى المسلمين حق هذا اقرأ بهذا الحديث اخرما كنت اتعجله لان هذه الوضع هو نبي صلى الله عليه وسلم في قمة الأذى و قمة التعبなる الى الصحابة كما يقول خباب الأرد فجاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مستلق في ظل الكعبة فقص يا رسول الله الا تستنصر لنا الا تدعوا الله لنا قال النبي صلى الله عليه وسلم كامل مستلق ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم احمر وجهه بظل الكعبة فما كان يثا الرجل في من كان قبلكم من كان في من كان قبلكم يثا بالرجل فيحفر له ثم يدفن ثم يوضع على نصفه ثم يكسر الشطرين ما بده ذلك عندي ناكنكم قوم تستعجلون لكنكم قوم تستعجلون فهني كنت اخشوني واحد يعني في قمه الان تعوي راح يسق النبي عندهم عند القلمان وكيف يخطط كيف يخطط وكيف نظم وكيف يستقبل شكاوى الصحابه وكيف يستقبل اذا الصحابه كل الصعابه كلها عند النبي صلى الله عليه وسلم ياتي الصحابي يشتكي للنبي صلى الله عليه هذا يشتكي مثل هذا يشتكي وعمار يشتكي وياسر يشتكي وصهيب يشتكي وسعد بن وقاص يشتكي والمسعود يشتكي ولا نيشتكي والكل حصل هذا وهذا قال كذا وهذا قال كذا النبي صلى الله عليه وسلم انسان في الوضع هذا يكاد يعني عقله ينتفجر مو مسدي يتحمل لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف من هذا فكان يلجئ النبي صلى الله الى الراهب حتى تخف عنده هذه الامور فبعدها كان يستقبل كل هذه الهموم ويستقبل كل هذه الشكاوى من الصحابه رضي الله تعالى عنهم ف يجي الى الراهب لكن فكرن كيف لكن سيدنا صلوه من هذا الوضع يريد نبيه صم ان يقيم في بدايه الدعوه وكل هموم الامه الان النبي صم في الهدف السامي ثم فكر بالاهداف جدا لكن النبي صم كان يستخدم كما مره بعض الامور السابقه اهداف مرحليه المرحله ايش مرحلتك الى اخره وكذلك كان يلجئ النبي صم الى حتى قال ان انا قرات شيء في, في كتاب الحرب العالميه كان في تشيرشل وهو احد قاده الانجليز وكان ما يتابع المواضيع اللي هو مستلقي كان يستلقي ويتابع المواضيع وكدا، افعل وكذا افعل وكذا افعل وكدا. إن إنسان حرب عالميه صادق كيف يتحمل مثل الوضع حصل حصل كذا حصل الانجليز هناك حصل الانجليز كذا حصل ضرب هناك. حاقة الأمر يعني كاد العقل ينفجر منه لكن لا بد الإنسان يخفنها عن طريق الراحة فهي يلجأ إلى الراحة في مثل الحالة هذه ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الهجرة عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة في الطريق الآن متابع من قبل قريش وملاحقا من قبل قريش وجائزا من أتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش وهم الآن يعني فروا في الثلاثة أيام في غار ثورة ثم بعد ذلك توجهوا إلى إن المدينة الملاحقة تامة ومع هذا في الطريق النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجاح في الطريق في الطريق؟ سأصل إلى المدينة والعنبي أستم حاента لفعل انتحد ويحتاج إلى أن يخفف في الأمر هذا ف nope وبدأ الأسباب بمتابعة البضاء النبي صلى الله عليه وسلم ات�عت صخرة وذهب أبوكري يتابع الأحوال ثم سيقطن النبي صلى الله عليه وسلم وستمر في طريق لمثار المدينة وهنا غير ان النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبيه عندما اتى عمرو بن سعود فقط يمثل لقريش والآن في قمة كما يقال المشكله في قمه كانها مصيبه وفتنه وابتلاء 20 يوم 20 يوم الصحابه رضي الله تعالى عنهم محرمون ما سوى ذات اهله والاوساخ الموجوده وكذا وما في ماي ولا في حتى ما هي ماي فعلا كيف يقتتلوا ما عندهم ماي للشرب وذاك وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده ففاول ماء بيديه للشرب هذا والوجود كيف يغتسير؟ شين يوم ما في اغتسال؟ ونرأ صاعد ولا يأتي ولا كان ولا نصع دخول مكة ولا نصع الرجوع الآن ونرأ صاعد وأتى مسعود كان يبيل يعني طول مسألة أتى يناقش النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقال بأنه جالس متربعا وجيس عبد مسعود يناقشه يمثل قريش هو يناقش النبي وأنه جالس متربع ويناقشه أتم الراحل في أتم الراحل حتى يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر له ويفكر العرض اللي عرض عليه عرض مسعود يفكر بكل عرض كيف يفكر بالراحة ما يستطيع النبي صلى الله يقول أغضي وهو أقضام فترة العصد ناصر أن نرفزه كيف يذن تخف من أرجع إلى الراحة ريح نفسك بعد تستطيع أن تجي لنا هذا اسماء العمل كذلك التأني وعدم الاستعجال حتى اثناء العمل اثناء عملنا نجي أثناء العمل كانك ولا تستعجل فكان النبي صلى الله عليه وسلم كذاك هذا اليوم مو فقط يلجي يروح ويستلقي لا العمل ياديه بتاني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التاني من الله والعجله من الشيطان عجب شغله التاني من الله ذاك عندنا را النبي صلى الله عليه وسلم حتى النبي صلى الله عليه وسلم التاني في ايام عندنا اتوفى عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان سيدهم هذا سلم بالأشج عندما وصلوا إلى المدينة ومسجد نبوي كل من معه من الوضع ألقوا معندهم توجر على طول إلى النبي صلى الله عليه وسلم شدة حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم بينما هذا أشج عبدالقيس عقل نقفه وقف ثيابه ولبس ثياب جديدة وتطيب النبي صلى الله عليه يلاحظ الوضع ثم يدخل بعد الناس تود واصلة وخالصة وسابقة أكن الأمرちょっと جدا جديدة وطيب وقال له النبي صلى اس томate فيك خصلتان يحبهم الله ورسوله الحل و الأسهم فيك, فيك أنا تأني الطيب و اللباس وكالح إحلةي كان لنبي صلى الله في أحسن الحال فرقب النبي صلى على التأني أثناء العمل الآن لحظة المقاة والمستفرة كل مستقبل نبي صلى الله عليه وسلم ما في, النبي صلى, وسلم الآن في, النبي, صلى وسلم في النبي صلى الله عليه وسلم على التأني ولذا كان نبي صلى الله عليه وسلم أثناء القراءة في آية آية ما يقلع قطعة سريعة يقول آية آية حتى سعني طيم حتى إطالة يسعني الطيم نبي صلى الله عليه وسلم فيه يقول لقد قطعة سريعة النفس يتوقف النفس لا بد من أركو علام حتى يرفع يقول لأ نبي صلى الله عليه وسلم يقلع آية آية وكما أرى آية آية وفعلا وهذه يجربت لكن في الآية آية آية يعني المستعجل وبمت اخذ لك و... يعني قلب كلق لكن بنفس الطريقه اقرا الراحه الركه الاولى قرايه نفس يرجع لك النفس في نصف الركعه الاولى نصف القيام يرجع لك النفس بعدها أن ان في ترفع صوتك تنزل صوتك في يعني كما يقولك تلعب صوتك ما لكن اول ما فايت لا ما في مجال يكون النفس خلاص وريده اثناء القراءه اثناء العمل كان نبي وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم واذا عز جل النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه في بدايه الامر لما كان جبريل ينزل عليه وافعال المكي قال النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الايه كان يذع له جبريل يستعجل النبي صلى الله فقال له ها الزوجه لا تحرك به لسانك لتاجلبن إن علينا جمعه هو فإذا فاذا قرناه فتبع قرات من علينا ديانه يستخدم الراحه اثناء العمل وإذا كما قيل القلب القلب ينبض ويرتاح ينبض ويرتاح بالدقيقة سبعين نبضا لأن كم عمله في اليوم طول اليوم أبعض عشر يعمل له عمل تفع ساعة فقط ويشتغلك طول عمرك يمكن شغل إيمان سنة يمكن شغل خمسين سنة يمكن شغل ستين سنة آه لا تشغل ستين سنة لأنه يرتاح يرتاح خمس ساعة, ساعة، ويشتغل تسع ساعة فهي سمر العمل دائما إذا وقف القرى الخاص انتهت الحياة فإذا قيلة كمان قال ألجأ إلى رحبه وتأنى أثناء العمل فكان نبي صلى الله عليه وسلم يتأنى إذن أثناء العمل يرتاح يلجأ إلى الراحة أثناء العمل كان نبي صلى الله عليه وسلم يتأنى وما يستعجب كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان لو نلاحظ نتيجة السعجال وكيف تكون تؤدي إلى ضد المقصود لذلك حصل في غزة أحد أنه نستعجر الصحابة عن الرلمات إلى الغناء كيف كانت النتيجة أخي لا بد أنك لا تستعجر وكذلك من التأمي أو من الراحة أثناء العمل هو استخدام سلوب التسليل العمل يعني الترويح سلوب الترويح أثناء العمل أو يسميه التسليل سميه دعابة سميه روح نفسك أثناء العمل مريح لا روح عن طريق التسليل الترويح حال مثل ما فعل النبي صلى الله كان في الغزوه وفي الغزوه الان في القتال كان يقول للمؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها يقول الجيش تقدم ثم يقص على يقول له تعالى تعالوا يا صديقتي فكان المؤمنين ان تاتي اليه او لي اصحبك كان يقول له و ففي الغزوه الاولى لما سابقها سبقت المؤمن النبي صلى الله عليه وسلم حي يقول الجيش تقدم وسرع الارجل اثنان جهه راح الجهاد بعد, بعد سنين بعد كنسله هم راح الغزه قلنا نسيت انت عايشه في ذاك الوقت لما احمل اللحم تقول لكن بعد, بعد سنين هم توجهوا للغزه فقال الجيش تقدم قول ايش نسيت كل المسابقه وقع تعال تعالي اساعد اخيك تقول في وكنت قد حملت اللحم فقال هذه بتلك انت غلبتي بك مره ما رحبتش. سبقت سبقت. أثناء العمل قال نعم أثناء الأمل يستخدم سب الترويح والتسليل الآن قريش والعرب اجتمعت لقتال نبي صلى الله عليه وسلم 12 عددهم وقلت 13 ألف أو من الناس نعم فكان نبي صلى الله عليه وسلم أحفل الخندق يرتجز اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فرث للأنصار والمهاجرة يرتجز يخفض روح عن نفسه أثناء العمل. حتى تستطيع أن تكتمل المسيرة النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى خيبر فيقول لي عامر يا عامر ألا تسمعنا هنيهاتك خلنا من شعرك يلا سمعنا, أو سمعنا من شعرك يقول لي عامر بالأكوى فقال اللهم لا أنت مهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلنا سكينة علينا وذبت الأقدام إلا قيمة إلى آخره يتجز أثناء الغزوة الآن شد الأمر فيه قتال يهول ومع هذا كان يروح النبي صلى الله عليه وسلم أثناء العمل من أمثلة هكالك حتى بعد العمل مثل ما حصل المسابقة في غزة ذيقرد في, في حديث مسلم بعد الغزة غزة سلم الأكوعة من تعرض لخير النبي صلى الله عليه وسلم عندما رجعوا في الطريق قال رجل من الصحابة أمام النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا من المسابق محضر ألا من المسابق محضر عدها مرتين ثلاث فقال له سلم الأكوعة أما تكرم كريما أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا أما المستersch Workers الذي أوع According to the Holy Ghost ألا تستبدأت على أين محتي وقال لأ إلا أن يكون رسول الله, صلى الله عليه وسلم. أو إلا variety أو فإن لا يكون الشريف رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم نعم النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو اللي نعم أكرمه عندما لكن لم أpoolه التحدحد أي участ إلا النفي صلى الله عليه وسلم أحده وقال إن أصلاعني أسابق كانت النبي صاحب يأدن كأنه علمت أنه أبينا وقلت انطلق فانطلق يقول لك يقول تركض عنها لين صعت وكان ارتفع وكان نازل إذا صعت ارتحت وخليتها أصدق وسوقته يقول لين أحد قبل أن أصل المدينة يقول لك ضربت كتفة ودخلت في المدينة, المدينة. يقول لها ركض يقول لهم كان ارتحت وإذا هذا لين وآخر شيء ومستمرت باك بالركض باك مرتاح بينما ارتاح سلم أكوأ آخر شيء وصلت قبلها وداخلت المدينه قبلها فضربت كتفيه قبل أن ادخل قلت اشار من هذا ان الترويح اثناء العمل بالارتجاز دي مداعبه كذلك من طرق الراحة اثناء العمل اللي هي البشارات اثناء العمل تبشر فلان وتبشر فلان النبي صلى الله عليه وسلم لغز بدر قال النبي صلى الله عليه اني ارى مصاريع القوم هذا مصنع فلان هذا مصنع فلان بشارات وهذا نوع من الترويح يروح الصحابه رضي الله تعالى عنهم وكل النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر كما يقال البشارة ترخي العضلات تخلي الارداف مرتخيه فتريحها ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر للمدينه وهو في الطريق الان قريش كما علمته في النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل النبي صلى الله الذي فرض عليك القران لا رادك الى ماء لا رادك الى ماء هاي النبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. تلجأ مكه اللي قالوا بالك قول لا بدك ينا قرب يعلم من جاء بالهدى ومن هو في باي المدينه والا النبي صار اثناء في الغزوه كما علمتم العرب اجتمعت على المسلمين 2000 فرد من المسلمين و كان النبي وسلم عندما ضرب الله اكبر الشام الله أكبر اعطيته كنوز اليمن الله أكبر كنوز اعطيت كنوز المدان اعطيت كنوز المدائن الشام اعطيت كنوز فخاف النبي صلى الله عليه وسلم يبشر الصحابه اثناء العمل هذا نوع من الترويح هل الان اذا راح قبل العمل راح اثناء العمل التاني اثناء العمل البشارات اثناء العمل التسلية اثناء العمل كانت عند الغضب يجلس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم امام احمد اذا غضب احدكم وهو قائم فليجلس فان ذهب عنه الغضب فيطجع خاف النبي يعلمنا حتى لو غضب ان ارتاح اريح اذا استخدم الراحه قدر الامكان حتى تستطيع أن تمتج ثم بعد ذلك النقطة الخامسة النبي صلى الله عليه وسلم حث على ترك العمل ان شعرت التعب اترك العمل إلى وقت آخر إلى يتهيئة اترك العمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نعسى أحدكم وهو يصلي فلينصرف فلعله يدعو على نفسه وهو لا يدعو حبيث بخاري تعرفت ناقيا من ليل انصرف ربما تخربط آية تلقى الآية في آية ربما تكلم فيه شرك ربما تكلم عن نفسك انصرف اترك حل إلى أن ترتاح بعد ذلك إذا تترك العمل لو أنك إذن لا أن تستخدم الراحة هذا أعلم النبي صلى الله عليه وسلم إذن هذه النقطة الأولى ان تنجأ إلى الراحة لكي تنجح في عملك النقطة الثانية مسئلة جهود الناس كيف تتعامل مع جهود الناس لما هي مرهقة الأمور هذه حتى تنجح في الحياة كيف تتعامل مع الجهود بعضهم مع الجهود كان ينتحد بعض يلقي بنفسه بعضهم خلاص يعني يشعر بالسئامه ويشعر بالانقطاع وينقطع تماما بعو مقاطع الناس بسبب جحود الناس بعضهم الان يتوجه بالعكس كانوا يقدم خيرات للناس ويعمل للناس الان يتوجه بالعكس ما يقدم خير لاحد ما يقدم خير لاحد بسبب جحود الناس كيف يتعامل مع هذا الوضع يتعامل مع هذا الوضع اولا لابد أن يجعل في قرارات نفسه لابد وظيفه قاوق نفسه بين طبيعة الإنسان الجحود الإنسان يتعامل معها أغلب الناس أصل الإنسان طبيعته الجحود كما قال الله عز وجل إن اعرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا الإنسان إنه كان ظلوما جهولا طبيعة الظلوم طبيعة جهول هذه طبيعة الإنسان وكما قال الله تبارك وتعالى قتل الإنسان ما أكثره قتل الإنسان قال بالعرب قتل أي نعن نعن الإنسان ما أكثره أي طبيعي الإنسان كفور وكما قال عز وجل الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمارات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجده في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم ليلة والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إما الإنسان لضلوم كفار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 وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار كفار من هيكفور يضحك ينكر الجميل هاي طبيعه الانسان لما تتعامل انسان تتوقع هذا الامر مهما قدم تتوقع فضيعه الإنسان كفور وطبيعه الانسان جحود وإذا الله عز وجل في حق الإنسان قال إن الإنسان يربيه لكانود إذا مع الله عز وجل كانود فكيف معها إذا كان مع الله تبارك وتعالى كانود وكفور وجحود فكيف معه إذا كان مع والديه جحود فكيف مع الناس وكيف معك أم إذن، لأنك هذه المسألة مقررة عندك طبيعة الإنسان جحود إلا من رحم الله فقليل وإلا طبيعة الإنسان جحود وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم علم هذه النسطة فكان علم الصحابة في تخلص الإنسان من هذا الأمر كان يقول لي معاذ يا معاذ إني أحبك في الله فلا تدعمنا دور كل صلاة أن تقول اللهم معني على ذكرك وشكرك حتى ما أجحل هذه النعمة أعني على ذكرك وشكرك وحسني عبادتك أعني على الشكر أعني على علم الجحوذ هذه طبيعة الإنسان وإذا كان نبي صلى الله عليه وسلم في حديث النسائل صح الشيخ الأباني وإعراقي قال السعيد بالله من شر جار المقام من شري جار المقام من هو يجار المقام هذا؟ قال هو جارك في قيامك يعنى مو بالسفر جارك في البيت جارك المكان اللي انت فيه سعود لها من, من شري جار المقام جار المقام انت مقيم فيه ويكون جارك جارك في العمل المستمر معك جارك في الدوام جارك في البيت استعد لها من شري جار المقام قيل ليما؟ يعني أنا ما عندنا نفسه هذا قيل لما قيل لأنه إن خيرا ستره وإن رأى شرا أذاعه يتكلم بإله نادر صعب على النفس أنا يقولك والله أنت إذاك الله خير أنت فيك كذلك وأنت قدم نادر صعب لكن من ناحية النقد لا مستعد يجحد مستعود ينسى لا أنا وهذا كذلك وهذا كده. و... يجحد وينسى كل ما قدمت له ناسية لكن الشر ما ينسى العمل السيء الذي قبله ماذا لا ينسى يذكره هذا شر الجار المقام الى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكانت نبي صلى الله عليه وسلم بم منه لهه فعلا طبيعة الإنسان هذه الطبيعة وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر طبيعتها المرأة قال رأيته عندما ذكر النار حسين بخاري قال رأيته أكثر أهلها النساء قال رأيته أكثر أهلها النساء يكفرنا عشير ويكفرنا الإحسان لأن أحسنت إلى أحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط قدمنا يتقدمنا ما عمر يشفت منك خير ما أوراك خير ولا قدمت لي ولا منك شيئا إذا عصبت إذا غضبت قال يكفرنا العشير ومع هذا يكفرنا الاحترام ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم استوصد النساء خيران حيث بخاري قال استوصد النساء خيران هذا جحود توقع هذا الأمر إذا كانت ألصق الناس لك لزوجتك ألصق الناس لك يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفرنا العشير إذا كانت هي ألصق الناس لك وتقدم لها أكثر ما تقبل لغيرها ومع هذا تكفر العشير ومع هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج الشيء في الضلع أعلا إن ذهبت تقيمه كثرته إن ذهبت تقيمه كثرته وإن تركته لم يزل أعوجه التوصلي. ترى الجحود هذا أمر متوقع إذا كانت أوسق الناس بك هذا النبي يخبر بأنه متأصل هذا فكيف إذا كان بعيد توقع الجحود وما هو قال التوصي خيرات هاي خلقت من, من هالأمر هذا إذن كيف تفعان مع الجحود لأن الجحود مرهق ومقلق ومتعد تصلك بالأرق تصلك بالقلق تخليك مضطرب ربما تنعكس عمالك ربما تنتكس عمالك وبعضهم ربما ينتحد فلذلك لابد أن تأمي القضية هذه طبيعة الإنسان جهد فلا تتوقع الشكر منه الشكر لا تتوقع منه. لا توقع منه لما تقدم عمل لا توقع منه الشكر لهذا الإنسان عندما أتى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيني ممالله أتى النبي صلى الله يمشي بين الصحابة فجذب لداء النبي صلى الله عليه وسلم وأثب هذا على صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم جذب النبي صلى الله عليه وسلم فأتى على صفحة عنقه فقال أعطيني ممالله ثم النبي صالح اظن ما اتوقع الشكل منها له افرن اعطوا الصحابه رضي الله تعالى وي قال ما يضايعني على ان لا يسال الناس شيء وله الجنه لا تتوقع شيء. شيء لا اسال الناس شيء لا تتوقع من هذاك الله عز وجل اخبر عن المؤمنين هذا قال لا نريد منكم جزاء ولا شكورا يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم وجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكرا فلا تتوقع الشكر, الشكر من الناس ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا ارفع شكنا الناس فان طلبته انتظرته اذا طلبت شكر توقع إذن أنتظر معتاك الشكر تشعر بالتعب النفسي والقلق والإرهاق وال... لا توقع توقع منه جهود توقع منه السيام لا توقع منه شكر إلا إن شاء الله تبارك وتعالى ثم الأمر الثالث اطلب الشكر من الله عز وجل يعني اطلب وجه الله عز وجل اطلب وجه الله تبارك وتعالى فالله عز وجل شكور الله أولا رح يشكر عملك الله أولا رح يجازيك عن هذا العمل قال انما نطيمكم لوجه الله وللنبي صلى الله عليه وسلم بينها قلنا الاعمال والنيات فانما كل امرئ بما نوى فكان تجته الى الله ورسوله وجته الى الله ورسوله من كانت جته الدنيا يصيبها امرات انكف في يس في ما هاجر اليه اقل وجه الله عز وجل علمنا النبي صلى الله عليه وسلم تكون هذه النيه خالص لله تبارك وتعالى تنقابل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله اقصد وجه الله تبارك وتعالى واذا النبي الله عليه وسلم ذكر الرجل الذي رأى إذى في الطريق وصافر. ما احد يراه. يراه رأى إذى في الطريق فأخذ هذا الإذى هذا يؤذي الناس فأخذه وحمله وأزاله عن طريق الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم فشكر الله له فغفر له دنيا. قصد وجه الله عزيزي ما يتوقع شكر من أحد ما أطعم شكر من أحد وإنما شكر من الله عز وجل فلك النبي صلى الله تلك المرأة البغية زانية يعني زانة من رجل إلى رجل والعياب الله يذني بها ثم اخر يوم من الأيام ذهبت في الصحراء مرت وشارت بالعطش نزلت هذا البئر فشربت عندما صعدت رأت كلب يلهث كلب يرفس يبرض هذا الكلب من يراها ما في حد يراه ولو مات ماتت كلب كما يقال ورأته يلهث يبحث عن الماء قاس أصابه ما أصابه أصاب العطش ما أصابه فنزلت فملأت موقها يعني حذائها ملأته بالماء ثم تفعت به وسقط قال نبي فشكر الله لها فغفر له من يراها الله عزيز يراها رجل فجه الله فغفر الله سبحانه وتعالى عندما سقى كلبا فكيف من سقى انسانا فكيف من سقى مسلما فكيف من قدم سقية الخير نعمل للناس الله عز وجل اقل بالشكر من الله تبارك وتعالى لا قال النبي صلى الله عليه وسلم احب الناس الله انفعهم للناس واقف وجه الله عز وجل الى اخره وذكر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذاك المثل الذي حتى ما كان يطلب شكر الناس ذاك سجي من سجايى سجي من سجايا ما طلب شكر الناس كان يداية الناس حديث إمام أحمد عبد نسعد الأنصاري يؤتي لرجو يوم القيم لم يعمل خيرا قط يعني ما عمل شيء لتقع وجه الله عز وجل ما لك ما عنده القولة ما عنده شيء أوه نهل التوحيد لكن ما عنده شيء ما عنده, عنده شيء أبدا أذكر ما فيه ما إلا أني كنت أداية الناس أما المعسر فتجاوز عنه فأنظر المعسر وأما المعسر أتجاوز عن المعسر وفي وقت العكس أتجاوز عن المعسر وأنظر المعسر تعفو عن الناس وقفر الله عز وجuld له معنى ما قفع وجه الله عز وجل. لكن ما توقع شكل من الناس ولا طلب وجه الناس سجية من السجاب ما طلب وجه الناس هل مثلا قصد وجه الله عز وجد هذا ما طلب من الناس لكذا قصد وجه الله تبارك وتعالى وإذا قال أبتغى عن أبي بكر أبتغى وجه ربي الأعلى والنسف يرضى تبطر وجه الله عز وجد إذن أعلم بأن الأصل في الإنسان الجحود الأمر الثاني إذا عنا لا تبتغي شكر الناس كما حصل لها سجية من السجاية بل أقصد وجه الله عز وجل ثم الأمر الرادع يعني أقصد وجه الله عز وجل قبل مجازات أقصد فقط الإخلاص الله تبارك وتعالى حرب محبة في الله ثم بعد ذلك التوقع المجازات من الله عز وجل في الدنيا أعظم مجازات الناس الناس سيجازونك في الدنيا وشكروك كم مجازاتهم في الدنيا كم تبلغ وين بدي مجازات الله عز وجل لك في الدنيا فما يقول الناس يعني الناس تعطيني درهم او تعطيني دينار او عطني عشان دينار رزق علي هذا نص دينار ولا دينار. الله عاد يرد عليك 10 دينار و10000 تلتقي من ابد وجه الله عز وجل اطلب الله عز مجازات من الله عز وجل بدي ان تطلب مجازات من الناس واذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني نخير هل تريد ان تكون صاحب مكان قال بدي اكون عبد الرسول خيره جبريل تريد ان تكون ملكا نبييا او عبد الرسول قال الرسول عبد الله عز وجل رح يرزقني بعض ذلك أما أطلبانا أن يكون لا معد ملك والأكلة لا أريد أريد أن يكون عبدا رسولا فالله عز وجل جعل النبي صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء وهو شرف الأنبياء وأفضل أنبياء حتى ارتقى مرحلة مكان ما وصل إليه جبري كما قلت وإذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي فيما معناه قال ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه أي يطعق علاد الله والله الذي تقول رب Weihn microwave ودع صلى الله عليه وسلم بلال أنفق بلال ولا تخسر على شيء أقلاله ولا تخسر على شيء أقلال في من الله عز وجل تقيى أنا عطيك المئة من الله تبارك وتعالى ودأ النبي должاء المنصادنا عن المعروف تقيى في كدير المساعدة فيه ل eating a real name وصداق الثير تذاء غضب الن coses فلا على ما تغيرك vel حسوا المنصادك سريع عنك تم الجاهز والله وأعط فيك مجازات الله عز وجل لا تطلب منجازات من نائzeو صناعة المعروف تقي نصارع السوء نصارع يمكن ربنا هذا يرد عليك دينار دينار لكن هناك ربنا حادث الين فيها يمكن الإنسان راح يتحرول انت بتغيرت وجه الله صناعك معروف بهذا هناك كان يسلك حادث يعني مرسومك حادث لكن فعلت هذا الله عزيز يوقعك باقي نصلع انظر جزاء من الله تبارك وتعالى ثم النقطة الخامسة في جحود الناس استشعر المحاسن التي قمت بها المحاسن التي قمت بها حاولك تشعرها انت سالت هذا من باب العجب لا لكن حتى ما تصل إلى مرحله القنوط ومرحله الانتكاس والحمد لله يعني فازتها شيء طيب اليد العليا خير من اليد السفلى وانا قدمت فيها هذا وقدمت سيدي علي ولله نبي صلى الله عليه وسلم قال هذا حتى تشعر بان ايدك عليا لما تصل الى القنوط قال اليد العليا خير من اليد السفلى فانت لذات وانت اذاك اليد الاخر وانت المعطي انت المحسن واذاك المحسن اليه هو راح لكن يدك خير من يده فتذكر انظر إلى عظم هذه المحاسن التي فعلت علي بأن يدك عليا اليد خير قال الله عز وجل خير في كثير من نجواهم إلا من أمر لصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك بثغاء مرضات الله فسوفنا في أجر عظيم فتشعر نبي صلى الله عليه يعلمنا بأن نشعر بأن يدنا وهكذا تعلم الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم أولا كذا فضل ما عنده شيء يروح السوق مع خادمه ويسلم على هذا ويسلم عليه ويسوي يسلم عليه الناس بالتسليم نحن الناس بالتسليم فديناهم بالتسليم فخذنا الاجل ابو العمار كان يفعل نفس مع صاحله الى السوق يسلم على ما فعل صاحبه الناس وناخذ الاجل نسبق الناس فتشعر بين يدك عليا انت المسلم انت بتدقى. انت قدمت لهم اذا عليك ان تستشعر ما قدمته اول يدك عليا الامر ان انت قمت ببناء الناس انت كنت بالبناء الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم علمنا على هذه الطريقه العبره للنبي صلى الله عليه وسلم في كيفيه التخلص من هذا الجحود قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا الى هدى هل مسلم من دعا الى هدى فله اجر واجرا عمل به إلى يوم القيامه لا ينقص ذلك المجور من شيء اذا انت قدمت شيئا حسنا وعلمت الناس ودعيت الى هدى لك الاجر ويستمر معك الاجر انت قمت بها الناف اذا لماذا تتكدر ولماذا صار بالقلق والارق بسبب الجحود أي عمل يعمل طول أنت الأجر عبدات ماشي فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أورد من أن تخلص من هذا الشعور بالجحود أو قلق أو أثر أو إرهاق الجحود فإن تكون في, فأنت في هذا المجتمع فلذلك أنت تحصل من ورائه على الأجل الكبير من عند الله تبارك وتعالى ثم ذلك تفكر تابع لهذه النقطة الآن انظر ماذا لقدمت له هل حققت هدفك عندما أكرمت الناس عندما قدمت لهم الخير هل حققت الهدف لما تحقق الهدف الحمد لله مو هدفي أنا أطلب أن فلان يشكرني فلان كلا أنا هدفي أريد أن أصل مرحلة معي تحققت الحمد لله تحقت هذه لا بد أن تعرف الناس طبائعا وكما قال الله عز وجل والبلد الطيب ويخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا أخرجه إلا أنا كده البلد الطيب الأرض الطيبة إذا زرعت فيها تحصل وتخرج النبات الط ما تردك إلا النكد وما تشعر فيه إلا النكد وما ترهن إلى النكد والبالد الطيب يخرج نراته في إذن والذي خبث لا يخرج إلا نكد ما تجنهن إلى النكد هذا متوقع كما مرأة صادقا إذن عليك أن تفكر فيما قدمت من بعد العجب بعد التخلص من هذا الزعود وتشعر فتقول الحمد لله لما يعني أن قطع العبد لأستمر في هذا العمل لأن الهدى العليا خير من السفلة وقمت بناء هذا مستعمل داعي إلى هدى فلو أجوه وقد حقق الهدف والحمد لله تحقق هذا الهدف وإذا كثير من الناس يعني يتأثر وفلان ما في خير ويذكر من فلان نساني وفلان كذا وفلان إلى آخر ثم بعد ذلك النقوة السادسة فكر في بأن الله سينتقي منك من جحود الناس الجحود الله عزيز راح يختص القصاص من الله عز وجل كما قال نبي صلى الله عليه وسلم بل دعوة الله عز وجل كالشره ليس بينه وين الله حجاب فيقول له الله عز وجل لأنصرنك ولا وبعد حين لأن الجحود ظلم الجحود ظلم ولذن نبي صنقار بين اثنين قال ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عز وجل له العقوبة في الدنيا مع ما يدخل له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم قطيعة الرحم جحود البغي جحود قطع في والدين جحود وكراكه جحود ضغى وظلم قال من ذنب من, من اي من ايعجل الله عز وجل العقوبه في الدنيا مع ما يدخله في الاخره راح تجي العقوبه في الله عز وجل في الاخره من انتموا قطعه رحم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جحود هذا جحد الرحم وهذا جحد كراك اليد الذي قدمت له وقطع اليد الذي قدمت له فقرن بيصان بين اثنين فالله عز وجل متكفل بهذا وليد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد بعفو الا عز وج راح يعزك على من جحده لك ما زاد بعفو الا عز اذا عفوت عفو انت تسبق ذلك الله عز وكيتي عزك وجل راح ينتقم لك وهذا امر ملاحظ يعني بان الجحود دائما تكون هذه نتيجته الامه عندنا جحدت مكافه الام المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه كيف كانت النتيجه تفرقت الأمة وتقطعت الأمة منذ ذلك الوقت عندما جحدت مكانت الأثمان كان له الدور دور عظيم بعد رسول الله وآل الله وآل الله فالله الدور لا أعظم بعد هؤلاء عندما جحدت الأمة هذه المكان وكان يذكرهم إلى أن قتل رضي الله فعل أنت فتقطعت الأمة إلى يومنا هذه كما قال عبد الله بسلام ثم بعد ذلك انظر إلى نفسك الآن كل نبي صلى الله عليه وسلم خلقنا انظر إلى نفسك في لتعاملك مع الكرماء مع له يد عليك كيف تعاملت أنت فارجزا من جنس أنت راجع نفسك فأنت عمت بهذه الطريقة مع من أكرمك ومن كانت له يد عليك فكانت نتيجة أن عميت بهذه الطريقة إذا قال نبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تتمحها وخالق الناس بخلق حسن إذا خالقت الناس بخلق منهم حسن فرى السيئة تجير السيئة جزاء سيئ سيئة سيئة فألحقها بالحسنة اعتبر اعتبر مباشرة والنس تأتيك العقوبة مباشرة مباشرة واحدة ووحدة كما يقال سيئة بسيئة مباشرة خالق الناس بخلق الحسن إذا ما خلقت الناس بخلق الحسن جحب هذا الخير الذي أتاك من هذا أو ذاك أو من آخر على طول ستجد الجحود ستجد الجحود من قبل من كان لك يدعي ويقال خلق الناس قبلها أتبع السيئة الحسنة المحراء وقبلها اتق الله حتى يغلق الباب jack. اتق الله حيث ما كنت النبي صلى الله عليه وسلم يؤصل من مسألة الجزاء في أها snapd لم curs CDU اتقف غير مدي تأصيل حتى في كتاب كانوا بpancer ش boys مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بنعقهم من الزكاة الا منع الله عز وppedهم القدر منع الزكاة الناس منع القوت الناس فمنع الله عز وعز و انا قوت السماء والجزاء من الجلس ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حديث بخاري أمسه في قصة جحد كانت النتيجة ما هو أن ذهب عنه الجزاء من جسمانه جحدها فجحد ما عنده ورفع ما عنده هذه النتيجة الخير يرتفع فكذاك أن تتعامل بنفس الطريقة إلى أنظر إلى نفسك مع الكرماء ومع من لون يبقى بل اسعر في مسألة الجحد اسعر من يسأل فقط لا تنظر شك الناس اسعى على أن لا يكون لأحد منهم يدن عليك ألا يكون لأحد منهم يدن عليك اسعى على لا تحصل على المكافأة تجنب المكافأة قدر الإمكان وهم فقط لا تنظر لهم الشكر تجنب المكافأة لو أعطيك حاول منك تتخلص من المكافأة ما تحصل حدقت تقطع عنك هارة لكن لو تنظرك المكافأة باكت تصاب بالأرق وتصاب, وتصاب. فإذا تحاول بقدر الامكان على الا لكلهم يدع عليك واذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كمر اليد العليا خير من اليد السفلى وقال النبي صار سمي وبعني على الا يسأل الناس شيئا وله الجنه مين بده يعني ما يسال الناس شيئ ما يقول عطني يبي يعطيك رينكس تك للبعض لي كان للماء وله الجنه هاي صعبه ودخل النبي صار 70000 قال انه ما يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب 70000 لا حساب ولا عذاب يدخل الجنة منهم؟ قال لله يسترقون ما يكون من غيرهم الرقية أي ما يكون من فقط الرقية, الرقية. أي طلب ما يكون من الآخر إلا مقابل لو طلبت له تقول أعطيك المقابل تكسي تصني أعطيك المقابل أنت طلبت منه تقدم له خير تقدم له خير تقدم له منفع كما قدم له منفع فلا تنتظر المكافأة منه سبعون ألف الأمتي يدخون الجنة بلا يلي حساب ولا عذاب لا يستقول لا تسأل الناس شيء لا تنتظر أن يكون له يد عليك أنت سعر قدر الإمكان تكون بك يد عليه لكن لا يكون له يد عليك ولذا تأثر هذا الصحابة عندما النبي صلى عمرو العاص إلى غزوة غزوة ذات ثلاثة حديث إمام أحمد قال لي يريد أن أبعثك في غزوة فيغنمك الله ويسلمك قال رسول الله ما أسلمت من أجل المال ولا رغبتنا في ما عند الله قالن علما بالمال صاحب الرجل الصالح, الصالح. علما بالمال صاحب الرجل الصالح هات اصحاب دخلوا في الاسلام هان هذه مال مقابل ما اريد يكون هذا لي مقابل فكر هذا من الناس أريد الناس اريد ان يعطيني اريد وولي... اسعى بقدر الامكان لاي كل احد عليك ولذا كان ابو بكر رضي الله تعالى عنه وفي قصته ربيع الاسلمي امام احمد حصل بين بي... النبي صلى الله عليه وسلم اعطى ذكر ارضه واعطى ربيع الاسلمي ارضه اختلفوا في قطعه من الارض هو هي في ربيع الاسلمي هي في حدي ابو بكر أسرع إلى رديعه أخطأ فتواجل قال ردها علي رد لي الكلمة قال ردها علي قال لا أردها قال ردها علي قال لا أردها علي قال لا أشتكينك إلى رسول الله سلام ذهب أبو بكر للشك وإلى النبي صلى الله عليه وسلم قال بمر أثني تجمع محواله ما له يعني يخطئ عليك ويشتكيك قال ذهبوا لا يلتفت إليكم أبو بكر فعلناكم قد تمالأتم معي عليه فيغلب أبو بكر فياغفر النبي صلى الله عليه وسلم يغضب عددس فيغضب الله اللي يغضبه فتهلك اسلم رح رح رح, رح. رح له النبي صلى الله عليه وسلم وبكر شرح له اوصل ربيع سلام ما تقول يا ربيع اكد ربيع كان البكر الله تعالى عنه وقلت لا اردها عليك لكв صندوق قال نعم قل يغفر الله لك اب bronze الله عددي فله غفيرك ما حد من يكون احجج هذه الأي عدد absolut Strike فاحرص اذا قدمت للناس لا تطلب منهم يد لا تطلب منهم يد وسع الله كلهم عليك ثم النقطه التابعه لمسافه الجحود الآن لا تكثر من العتاب ترى كما يقال عندنا من تشره تكره لا انا اعطيتك اساعات لا, لا تكثر من العتاب لا تكثر من الشكوى لفعلا هاي قاعده معروفه عندنا اللي تشره يكره حتى لو كان ليد وين لو والديك تشره هون على فكره مكاني واجبي اتشرف هناي وهم والدينك قدموا لك ما قال فعلا من شرفتك الله وهذا كان هدي النبي صاف ما كان يعاتب انس بن مالك يقول انس ان نفسه يحبها يقول لم يقل لي النبي صلى الله يوما يوم ما لنعمل كذا ولما لم تعمل كذا ما نعاف النبي صلى الله عليه لي انس ان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم واحد يحفونه تشرف عليه النبي صلى الله عليه وسلم ادنا في دخول البيت واذا ما قال له اذهب للاكل ليه ما يتفعل ولما فعلت ولما كذا ولما ما كان يعسل واذا كلمه النبي صلى الله عليه وسلم شرب يسوق فيه لطف وتسليم كما قال عن سيوم الايام بينما تلعب مع اصحاب فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعني من قفايد قال ها وين اهل زيد اللي كرسلتك وين لا ضحك مع النبي صلى الله عليه وسلم ذاك النبي صلى الله عندما فتح مكه وقف عند الكعلة وقال ما تظنون أني فعل بكم قال الأخ الكريم قال أنت فعلت وقدمت وفعلت كبلي قال قال ابن الأخ الكريم وابن أخ الرحيم فأطرقه النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم قال أقول كما قال أخي يوسف لا تثبيب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الله ما عافبه النبي صلى الله عليه وسلم فما تشرح وإذا عندما نزلت الآية وهي قول الله تبارك وتعالى لا ترفعوا صلاتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم وبعض أن تحبط عمالكم وأنتم لا تشعرون ثارث من, من قيس بن شماس جلس في بيته يذكي لم يقر رفع صوت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبروه إنه فى الغرص من أهل النار حذي قال اخبروه في الغراء جنة ما انتهى فعلا وقع المسلم للعتاد ما اعتبهى النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بعض عندما ذهب إلى بني قريضة حاصل نبي صلى الله عليه وسلم بني قريضة حاول ان يستشفوا منه ماذا سيفعله من نبي صلى الله عليه وسلم يعني لو استسلمون القتل سيقتلكم فخرج قال قد خمت الله ورسوله قد خمت الله ورسوله فربط نفسه في المسجد رواية مجموعة الطرق النبي صلى الله عليه وسلم قال لو اتاني لماذا اخترت له او لا عفوتوا عنه لا اتنطع به الطريق خاص لك الوقتين ما عاتبته لماذا اخترت له ولا ذنت لا خلص أعفوه سعان فما كان يعاتف نبي صلى الله عليه واحد على طول عتاب عتاب وإذا في حد معادل الحكم السلمي عندما قدر عن نبي صلى الله عليه في رغاية مسلم أتلى عن نبي صلى الله عليه فصلى مع الصحابة رجل عطس فقال له معادل الحكم قال لا يرحمك الله قال فهذا الصحابة ينظرون إليه بطرف أعينهم قلت يا المياه ماذا فعلت فأخذ يدفون بأفقادهم قلت ما رأيت يقول بعده الصلاة والله ما رأيت معلما أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما كاهراني ولا شتمني ولا وردين لقى هذه الصلاة صحة ينكام ناس إنما يتصدير ما عاتب ولا شك أنت كذا أديتنا في الصلاة وانت, وأنت وأنت ما عاتب ولا كذا النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز عنه حسام حفقة الإفت أقام عليه الحد أمر الله عز وجل وقال نبي صلى الله عليه وسلم اللهم أيده بروح القدس أو كما قال نبي صلى الله عليه وسلم ما عاتب أنت وقعت أنت خلاص أقام عليه الحد جل أمر الله عز وجل انتهي حتى عيش رضا الله تعالى أنا أبداии كان لا كان ينافع النبي صلى الله عليه وسلم فإذن لا تعاتب لا تخلون الشكاية ثم أشعر الناس بحبك لهم ودهم يحبونك توقع الجحول لكن اشعرهم بيحبك تحبهم مو كلب تشك انت, أنت على لا جحد وكذا وشفت وياك محتاج الحين يتني ها؟ ولا كنت ولا نتصدد وكنت محتاج قم معه وروح وابدل ابدل مهجتك لما كل الغايات هذه نقول وجه الله عز وجل كل الأمور السادقة فابدل معندي الله عز وجه يعني أبعاه مضاعف ولذلك أشعرهم بحبك ودعهم يحبونك بيها ولا أتبكرهم بالعتاب ولا بالشكور النبي صلى الله وسلم كان هذا هديو كان يشعر ناس بمحبته لهم يشعر ناس كلهم جلم عبد الله البجلي يقول ما رأاني وصلها الله عليه وسلم إلا تبثل العاص من شدة ما كل واحد يرى النبي صلى الله عليه وسلم يظن الناس إلى النبي صلى الله العاص فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحب الناس هذه يتوقع حيقول عمرو فقال عائشه قال صلى من الرجال خلينا لي صالح الرجال يعني ايش واحد يقول عمرو بن العاص قال وب... ابو ثم من بعد ابو وكب قال عمر قال ثم من في روايه قال ابو عبيده سلام وان ليه نشعر عمرو بن العاص من نشعر الناس بحبه لهم يشعر بان انا احبك وانا احبك وانا احبك وقلبي نهائي يقدرني نهائي فإليك اشعر الناس دائما بحبك يا نبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يعني فاسق فاجر وقال النبي صلى الله عليه واله قل بيس اخو العشاء وهو مسلم قل بيس اخو العشاء عندما اكل النبي صلى الله عليه من قال انه بالكلام قالوا عشاء والله ما ظننتك هكذا تقول فيما قلت حتى انت له في الكلام ابن اته فقام صلى الله عليه وسلم ان شر الناس عند الله منذيه يوم القيامه ودع من ثقه قتحش لاني انا انكرت عليه يا رب في الكفر فأي هو أحسن أخلي ما هو عليه ولا يقع في الكفر أخلي ما هو عليه وأداري حتى يحب الرسالة بالرسول والسلام ويقتدين فكان يشعر كل الناس بحبه لهم عبد الله بن أبي أخذه له شارب الخمر شرب الخمر ويقوم عليه الحج الصحى والله, الصحة والله لعنه الله قال لا الشيطان على أخيكم إنه يحب الله ورسوله انه يحب الله كان النبي يتغشمر مع يشرب الخمر ويقام عليه حد وكان هو دائما يوحى لم كل نبي لما يمع النبي يتغشمر مع النبي صادق معه هو الخمر ايش يقام يشرب الخمر عليه الحد ايش الناس بحبك له والنقطه راح يفهم الناس ان شكل جحود لكن بالوقت انك في هذه المساله لكن بالوقت حاول تشغل وقتك وتحاول ان تشغل وقتك كما مر علينا ومذكر لما قال عبد الله بن ابي جحود في قدمه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله, الله ما نحن وهالك لك ما قائل من كل كيكوك ليه رجعنا للمدينه يا اخو جنه الاعز منها الاله قالها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمه ومشه ما حبنا يشغل نفسه بالتفكير المسائل حب نمشي حتى ينشغل بالمشي اشغل نفسك لا تشغل نفسك بالجحود اشغل نفسك بأمر آخر اخر هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال انا ام المؤمنين زينب وكان, حزب وكان توجد النبي صلى الله عليه وسلم حزبين حزب عائشه وحزب ام سلمة وزينب من حزب ام سلمة فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فاستذنت وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالس على مرت عائشه على ثوب عائشه فدخلت فقالت الله اني يقول حو هذا كفر كيف ما هذا يسألك العدل يعني أنك ما تعدل أنا ما أعدل كما قد عطل اعدل يا محمد يصبير نبي صلى الله عليه وسلم قالت أني يساكي يسألك العدل في ابنة أبي قحة ما تعدل زيادة يا عائلة أنت عايشة في حطاء حسن ما عدل فيه. سكت يقول عايشة تلمتني تقول عايشة فقط تتكلم فيه ثم أنا أنظر النبي صلى الله عليه هي أدن لي الحب هي أدن في الرد فعندما علمت أنه هي أدن في الرد حتى انحيت عليه أنا ما خليت فيها شيء الا وطوعته خوش كيف زين ما صار اكرر على ام المؤمنين عمره وصلت قال النبي صلى الله عليه وسلم زي قال ما ابنك بكر ما تجيب لي عليه ما قال اه ما بقى الوقت في التفكير وركزوا الكلمه وفكرت انا نسامه مش انا ما توس وقال يا يا محمد والله انها قسمتي ما اريد بها الله كان اللي بيصاد ليله كامله في النبي صاصنا ابو قال يا اضمياء بذلك من ليس خبر السماء يامنوني ثم قال الرساص ناخذ من ضيق هذا وناس تحقرون صلاتكم وصيامكم وصيام في معصيههم يوم قد كان رقصهم الرميه لان ادركتم اكثر منهم قتل عاد قال الله هو أحد الصحر قال صدعني الله لا يقال نعم محمدين قتل أصحابي وخلص نسأل مسأل مسأل قال الله قدس ما فكره جحود لا تشغل نفسك في التفكير إذا من ناحية معاملة الجحود وذلك الله أقول طبعا نوصل من جيصان قال خذ العقب وأمر بالعرف صلا عرض أن جاهل جاهل لذلك أرخصها في النقاط حتى الله ما نسأل هداعش نقطة في تابعة الجحود طبيعة الإنسان الجحود لا توقع الش أطلب بشكل الله عز وجل مجازات الله في الدنيا لك أعظم مجازاتهم في الدنيا وفي الآخرة استشعر المحاسن التي فعلتها أنت ثم سينتقم الله عز وجل لك وانظر إلى نفسك وتعاملك مع الكرامة هل أنت تعملت من نفس الطريقة وعمل على أن لا يكون لأحد يدن عليك اعمل قبل الإمكان ولا تكثر من عتاب والشكوة ثم أشعرهم أشعر الناس بحبك لهم ثم لا تبذل وقتا في التفكير هذه مسألة الجحود ثم مسألة قريبة منها الآن مسألة لا تنتقل لا تثأر هذه غريبا تابع مسألة الجحود لا تنقل من فصل. لا تنتقل ولا تثأر فالعداوة تتحول إلى محبة من ذات مثل عكما بأبي جهن عكما بأبي جهن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة فرع عكما فركب السفينة فاطربت بهم السفينة تعني أ الألة داود فاطربت بهم السفينة فقال أهل السفينة الآن أخلصوا في الدعاء فإن الآله لا تنفعكم أهل السفينة يقولون قالوا يقول أخلصوا في الدعاء الآله لم تنفعكم عز وجل. فإن الآله لا تنفعكم قالت والله إن كانت الآله لا تنفعوا في البحر فوالله إنها لا تنفعوا في الضر والله لإن الجاني الله عز وجل لاذهبن الى محمد الى النبي صلى الله عليه وسلم مساعاتي محمد حتى اضع يدي في يده فنجدنه عفوا كبيرا راح نلقى النبي صلى الله عليه وسلم النبي صنات النبي صلى الله عليه وسلم مع أيام أخذ عكرينا الآن أحب النبي صار أشد الحب وأحب الدين أشد الحب حتى كان يفتح المصحف وإذا قرأ فتح المصحف وقرأ وخذ يضع على المصحف ويقبل المصحف يقول هذا كلام ربه هذا كلام ربه مو تقبل تقرب الله علي لك شعور داخلي يا شكو تمسوي آفية خذ يقبل ومو هذه النبي صارتها شعور داخلي أخذ يفعل هذا الشاهد من هذا إن الأعداوة تحول إلى نحبة إذا ما انتقلت وإذا ما ثأرت لا تقول أحسن إليه ازعب اللتي لحسن لا. لا تنتقل مراتفا كيف تكون النتيجة فتحول إلى محمد ذلك يرون أن ابن الزائلة أتاهر العراب كان فيه ناس معنى الزائلة مشهور هو باليمن كان أميراً على اليمن وكان مشهور بالحذن فقال أحدهم قال من يغضب معنى الزائلة وله مئة دينار الله من ذهب قال العراب الآن سعر قال يا الله فدخل على معنى زائد ومجارس الأدبة والعلماء ومجلس متروس فدخل على رأس المجلس فقال أتذكر ابن حافك جد شاتل وابن علاك من جلد البعيد فسبحان الذي أعطاك ملك وعلمك الجلوس على السريم قال معنى أن أنكره ولا أنشاه وهل يلسى أحد قديمة إيه والله أذكر ما غرض شفاق فائد قال سأرحل عن ذيال أنت فيها وإن جار الزمان على سقه قال إن جارتنا فأرحب بالإقامة وإن صارقتنا فصاحبتك السلام قال فجد لي يبنى ناقصة بمال فإني قد عزمت على الرحيل قال هذه ثلاثة آلاف دينار لك قال قليل ما أتيت به وإني لا أطمع منك في المال الكثير قال خذ مثل ما أعطيناك ثلاثة آلاف زياده وماذا يعطيه ليه وصل عشرة ألاف فقال العرابي قال سألت الله أن يبقيك بصر فما لك في البرية من نظيم فمنك الجود بعد الله حقا وفضل يديك كالبحر ونزيل لحال ما قدر نهض الشاعب من هذه العداوة تحوث إلى محد قال أعطيناك عشرة آلاف على سبنا وعلى شتمنا فخذ عشرة آلاف على المدحن إلى النقطة الأولى تحول أحدثنا إذا منتقن تتحول أعداوه إلى محب النقطة الثانية راح يخجل عدو إذا منتقم ثلاثة أرض فيخجل الخصم وسيحاول يكثر بقدر الإمكان عما وقع منه مثل ما حصل لي وحشي عندما قتل حمزة فبعلا ما أسلم نبي صلى قال أنت أنا ما عفوت عن فلان ما عفوت عن ابن خطو ولا عن فلان ولا ما راح أعفو عنك يقتلوه لا تقام من البيض ولا تأر ادخل غدل بوجهك عنه ما ردي اشوفك اذكر حمزة, أشوفك حمزة. وكيف وكان حمزة ممزق ممزق ومثل به غدل بوجهك عنه قال والله لقد قتلت خير الناس والله لأقتل من شر الناس يهد بينا بالخجل أراب أن يكثر عن ما وقع فيه من البيض من البيض ولا تأر وقتل شر الناس وقتلت مصيدنا وأيته فهزلت حربتي فضربته خلاص قتلت شر الناس إذن رح يصر خجل لها إذا منتقنت الأمر الثالث تصبح أنت السيد ومطاع وتكسب كيف من حول هذا الإنسان تكسب هذا الإنسان ومن حوله مذن ما حصل للأنصار عندنا تكلنا عبد الله بن أبي في حق النبي صاسم قال نرجع المدينة ليخ جنة لأعز منها أذن نبي صار منتقن عبد الله بن أبي الرابع المرأ إيقتله قالها ضعرني عو أنuckle من الغد كل الأنصار لمنذل الآية لاموا وعاتبوا عبدالله بن أبي قال النبي صلى الله عليه وسلم لأمرتم للأمر للقتل وقتلوا ومن من رتق ، لماذا حتى أتى عبد الله ابن عبد الله بن أبي أتى عبد الله بن منافق عبد الله من من ابن منافق أتى النبي السلام قالse يصلА nagyon دعني أبassemble النقال إذا رتقتله قل به كسرتم من حوله المدينة وقف عند مدخل المدينة قال مدينة. لي ابي ما تدخل المدينة حتى تقول من العز من الذل امام النبي صلى الله عليه قال يا بني قال والله لا ادعك وكم ابر الناس الله بن المنافق قال والله قال دعني حتى تقول من هو العزيز هو قال رسول الله العزيز وانا الذليل قال الان قال وتسمع الدفاع المطلع وتكسب من حولك. ثم هذا كما هو معنوم في يوسف لكن هنا أريد أن أذكر أبقريت النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المنطقة حتى سجلوا ليوسف عزيز السلام ثم النص لك في الدنيا ستنتصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن قومه آدوه قال رب غفل لقومه ربما يذكر نبيا يقول نبي صلى الله عليه وسلم يذكر نبيا وكان يؤذى فكان يقول رب غفل لقومه أنهم أعلمون ردوا عن صلى الله عليه وسلم أشد الرد بن عبد ياليل في منه حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم على وجه ما هو متكدر يمشى ما يدول يمشي إلى أوصل القرن الثعالة فنزل إليه ملك الجبال قال إن شاء نطبق عليهم أخشبين فعز قال الله لعل الله يخجن أسرادهم وأناسه يقول ذا إله الله نصره الله عز وجل ونصره على بني عبد ياليل ونصره على الطائف ونصره على ثقيف ونصره على هوازن نصر الله عز وجل عليهم من تقل لكن الله عز وجل متقوم به فيكون لك النصر في الدنيا قالوا اجعل لنا الصفا ذهبا حتى نؤمن فأعتاه جبيل قال انت قالت يعني اذا اللعج استجاب لك ثم كفروا الله عز وجل يهلق قريشين أو كما قال جبيل قال لا لما انا الله به القلال فالنبي صلى كان يرحم فإذاك منتقى من النبي صالح وما سأق Tawle ما ركزة المدهيزة أن صلى الله عز وجل على قمC وقصتها عبد الله بن قطير ورح عند الوفاة نبي صالح قمصه بقميصه ألبسه القميصه ونفثه في فمه وصلى عليه ودفنه بيده الشريفة ونفثه في فنه لعل الله عز وجل يعينه على رضع الملكين وإجابة الملكين وصلى عليه كسب كل الأنصار نبي صلى الله عليه حتى وقفوا معه وهذا كان أهدي السلف شيخ عندما مات أحد أعدائه كذلك راح زار أهله وقال أنا مثل أبيكم وقال عدقصوني ما ننتقم ولا ثأغ ما ذكرت النتيجة أهله عرفه ما كانت شيخ صامتيني كذلك تشعر بالسحادة إذا ما انتقمت ولا ثأرت تشعر بالسعادة لك لي الله ما قفل لي قومة أنهم لا يعلمون فنتقم نشعر بالسعادة ما في قلق ارتفع عنه القلق لكن ننتقل من وما ثأر لكن يشعر بالسعادة النبي صعصا دائما فلنحي أنه حياتهم طيبة ولنزهم أجرهم بأحسن ما كان يعملونه على رأسي من النبي صلى الله عليه وسلم استيادة على هذا إذا من تخمت الله لي يحفظوك في الدنيا كلام رأينا في المسألة السابقة صناع المعروف تقي مصالع السوء حب من الله تبارك وتعالى صدقة السر تصيق غضا والرب وهيئ الله عز وجل وناس يقاتلون عنك وأنت مفترش الفلاش أنت نائي والله إذا هيئ ناس يدافع لا أعلم كيف يعني الناس اكتبوا الأقلام الناس بدون عليهم فنستعر فلا تضيع وقتك كما أمر علينا في مسألة التأر ثم إذا ما مات فالإنسان قد يعصيت هذا يكفي النبي صلى وكما الله عز وجل رفع ذكره مشح لتصدق ووضعنا عنك وزلك الذي أنقضوه فرفعنا نفسك أن يوم القيامة فالذي لم يتأر فهو كله المكان كما علمت قال انا أول منك يعني أولى بالعفو منك أنت فعفى الله عز وجل عن هذا الرجل والنصوص الواردة كثيرة في مسألة العفو إذا مسألة لا تنتقل تتحول العداوة إلى محبة خجل تكسب من حوله سيكون لك النصر في الدنيا وتشعر بالساعدة والله عز وجل يحفظك وبعد فاتفك الله عز وجل يصيفك ثم يوم القيامة في كل المكان بغيت النقطة الأخيرة إن شاء الله أني تحدث عن مسائبك ومشاكل الى ما انتذقوا به إذن أخذ نقاط الراحة و النقطة جحود النقطة ثالثة على مسائل بقية نقطة رابعة وهي سأتحدث عن متاعبك الى ما انتذقوا به تحدث عن مسائلك ومشاكلك الى ما انتذقوا به اللي تثق فيه يعني كما يقال الى ما انتذقوا به توجه الكمال إلى المسعد اللي أفعدك لأهلاف عاطبة لكن تحدث عن مساك إلى من تتخذه فإذا النقطة الأولى بث الشكل لأن الهموك إذا تجمعت في, في القلب كالمرض وكالطعام الخبيث الذي ينقل معه يحتاج أنك تقليفه إلى الخارج ولا أمرضك أمرض الجسد لذلك تقليفه إلى الخارج حتى التخلص من آلامه كما تنسي هذا الشعور يحتاج إلى أنك اتبث هالهموم حتى تشعر بني قد خفف عنك هذه الآلام وليده الشريعة ضاحت لنا الشكاية من قال بني ما يجوز تشتكي لا يجوز أن تشتكي وأظهر الاستجابة لهذه الشكاية أنت تشتكي اشتك وإن اشتكى إليك أحد أظهر الاستجابة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت حضورة ومحرمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتك واحد تشتكي لا ما في مجال عندما أتت وأظهر لها الاستجابة وكما قال الله عز وجل قد سنع الله قولة التي ت في زوجها وتشتكئها تقول عائشة ممئنها رضي الله تعالى عنها أتت خولة بن فعلب تقول ممئن تبارك الذي وسع سمعه الأصوات دخلت خولة بن فعلب على النبي صلى الله عليه وسلم وتسر إليه وبيني وبينها حجاب أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضه قالت يا رسول الله عن زوجها بدلت له مالي حتى نثرت له ما في بطني ظاهر مني قامت عليك ظهر يمني اللهم إني أشكو إليك فأنز الله عز وجل القول قد سمع الله القول التي تجاجلك في زوجها وتشتكي إلى الله النبي صلى الله عليه وسلم هو كتب بدأتها بالشكاية كما في رؤية البخاري أن بن تامين عنما أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي صلى الله عليه وسلم يا بني تامين أبشروا قالوا إبشر ترفα عطنا تغيروا إيش Robot consoles فجاء أهل اليمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أ أهل اقبلوا البشرة إذ لم يقبلها بنو تامين قالوا قد قبلوا البشرة والله فشتكى النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا على العربي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم الا تنجز لي ما وعدتني هذا البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال قد اكثرت علي من ابشر كان ابشر ابشر ابشر فاخى النبي صلى الله عليه على ابي موسى الأشعري وعلى بلال هيئه الغربان فقال رد البشره فاقبلنا أنتم قالوا قبلنا رسول الله فدع النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ما فغас النبي صلى الله عليه وسلم ومج فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال الشربة وافريق على وجوهكما ونحوركما أطاه النبي صلى الله عليه وسلم وأنشرة ومثل فالخلف الآن بينه ودعهم ستر وهو وراء الستر فقال فنفضنا على أعمكما يعني خذوا خشوني شوي ثلاث أفضلوا على أمكما نمو طائثة وش يخشوني شان هذا النبي اشتكى إلى بلاله وابي موسى عندما لم يقبل وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لصاحب الحق مقاله حبيب محمد قال صاحب الحق مقال بساني يشتكي كما قال الله عز وجل يحب الله وجهر بالسنة قول إلا من ظلم وكان الله سميع العليمة فإذا أفضل من تتوجه إليه وتشتكي إليه يجلز الخط وأفضل من تشتكي إ دف همومك لله دف قلبك لله دف مهجتك لله كما قال عقوب إنما أشكبت في وحزني الله وكان ريصان يبث شكواه إلى الله عز وجل مهجته لله تبارك وتعالى شخص أمتني في ليلة كل التي سينغشيه بطائحية أخذ يبث مهجته لله تلك الليلة ويشتكي إلى الله عز وجل لأن عامه الله تبارك وتعسى عام له صد عنك يشتكي إلى آخر صد عنك من تحدي يشتكي إلى آخر صد عنك الصاحب يشتكي إلى آخر صد عنك إلاك وجهت الشك إلى الآخر وبثهمك إلى الآخر فلا تمنع كما حصل لأن صلى الله عليه وسلم إذن تحدث عن مشاكلك ومتاعدك إلى من تثق به اشتك ثم إن وجهت أنت بهذا يعني أثق الشكاية حاول أن تواسي من اشتكي إليك وتتعاطف معه وتتجاوز معه النبي صلى الله عليه وسلم عند تحدث بخاري كان في بداية الهجرة عندما هاجر مر على قول فيهم عبد الله ابن أبي وفيهم عبد الله والرواح وفيهم اليهود فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليهم يدعوهم إلى الله على حماره صلى الله عليه وسلم فوقف عليهم يدعوهم إلى الله عز وجل فقال عبد الله ابن أبي قد أذيتنا ريح حمارك إذن هناك سمة أثناء تدعوه إلى ما تدعو إليه أضانا غات wärenى حمارك فقال عبد الله الرئول الله يا رسول الله نحن نحبك ونحب نتناحي مالك أجلس يا رسول الله مش النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى سعد العبادة سيد الخزرج وعبد الله بن الخزرج فاشتكى إليه قال كلا وكلا يا رسول الله يعني اعذره يعني كنا نخرز له خرز المدينة في الملك ما رأيت لله خرزة واحدة يخرزة واحدة فقط حتى يملك على المدينة فأتيت أنت أتى الله عز وجل بهذا النور وهذه الهداية فذهب ملكه فلذلك قال هذا شاء الله نبي صلى الله عليه وسلم اشتكت فهنا عبد الله الرواحة ويتعاطف مع ببصاصة ما يثبت لهم وترفع حالة الهموم أبو بكر عندنا خاصة مع عمر حسب لنا ودينها عمر خصومة في حسب لنا عمر خصومة فأبو بكر أخطأ على أمر ثم قال لي عمر اغفرها لي أبع لي أبع لي أبع لي أبو بكر اغفرها لي أبع لي فأنت أبو بكر نبي صلى الله عليه سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصه كان قدرى ابو بكر عنده مشكله مع صاحبكم هذا قد غامر لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم فشك عليه الحال قال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر الله لك يا ابو بكر تعاطف معه وقال يغفر الله لك يا ابو بكر عمره خط راجع نفسه ماذا ما حصل كيف ما علم ان النبي صلى الله عليه وسلم راجع نفسه نفس اللامه نفس المؤمن ما حس ذهب الى بيت ابو بكر فضرب الباب أثمن أبو بكر فقال لا ذهب عمر إلى النبي صعاصر و worries النبي ص ini عمر وخطاب غضب النبي صاعصر اشتد غلبه عمر اخترب عمر اخترب عمر اشتد غلبه عمر وف Eck على الكبتين واسه النبي قال يا رسول الله أنا كنت أغلب أنا غلطان قال المخطة عليهم يا لا تغلب علي عمر انا واصله كنت أغلب انا كنت وأغلب فقال النبي صلاة الليل قد جئتكم بها عندا هذر اسا وقلتم كذبت وقال ابو بكر صدق كلكم كذ قلتم كذب وقال البكر صدق ووفام بنفسه وماله فهل أنتم تاركوا لي صاحبي صاحبي لا تتركونا ولا تتجاوزوا معنا فهل تتجاوزوا عنه فهل أنتم تاركوا لي صاحبي يروض كما في عبد الروات يقول فما أدي بعدها البكر أبدا شايدا هذا المريس الأحد يتعاطف مع البكر حتى نزع عنه الآن البكر هني دافع أصبح عن عمر اللي يأتي يشتكي أصبح هني دافع عن عمر مواساة وتعاطف قبل الشكاية وواساة وتعاطفها مثل ما مرت عين قصة ربيع العسين ثم بعد ذلك إشارة الآن واسيته لكن أعطيه النصيحة أنصحه بنصيحه أشر إليه بمخرج أشر إليه بعمل معين حتى يعني يسأل يحقق النتيجة صدوا مثل ما أتت إذن شكاية ثم مواساة ثم نصيحة ولو إشارة صغيرة. كما حصت حديدية عندما دخل النبي صالح مع الأمي سنوى في حبيل بن سحاق فقال آمرهم أمرهم نبي صالحين بالتحلل بعد ما تتناق مع قريش الصحر ما تتحلل أمرهم بالحلق وبالنحر ما حلم حلق ولا نحر غضل النبي صالحين دخل البيت اشتكي إلى أم سلامة قالت يا رسول أخرج و ألا تكلم أحدا فنحر و مرحل الله و لا تكلم أحدا منهم أشارت إلى واسعة وأشارة إشارة وسيطة منهم وفعلا خرج النبي صالحين لم تكلم أحدا نحر ثم عبر الحلق بحلق فالصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم نصيحة إشاح التلق ليك مش تكي مهما الشكو عنه باتهك رأي قول ثلثين المشكلة الآن تبخرت بقي الثلث مواساة نصف الثلث أو أغلثت أربعة ثلث بقي رمع الثلث الآن بكلمة صغيرة منك بعد المواساة بكلمة صغيرة تنحل المشكلة كلها كل مشكلة من حلام شيء حقا ما يملأ الصدر من هموم ومن آلام بسبب ما يراه أو بسبب الجحول وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من فرج عن أخيه كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة لماذا حتى تفرج عنه الكربة ترفع عنه تواصيل وتقبل شكاية تواصيل وتشيل به كلمة وإلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني خاطر الصحابة رضا الله فعلت تكلم الأنصار وكرم الله رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه حنين اعطى غنائم غنائم كثيره اعطاها لمسلمه الفتح واعطى المهاجر الانصار اللي لما النبي صار شن ما ني صار قال يرحم الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيكم قريشه وسيفونا قال ما اشر ما تقولون قال كبار الانصار من الله وللرسول المن الله وللرسول قال حفصه الاسنام وراس حليفة الاسنامهم كبار ما ما تكلم بهذا. قال يا معشى الأنصار ألم آتكم بلانا الله بي وعالتا فأغناكم الله بي وأعداءا فألف الله بين قلوبكم قال من الله ولرسوله قال الله ولرسوله قال لو شئتم لقلتم ولو صدقتم كان ممكن تقول أنتم كلامة تعالقون أنتم صادقين في هذا أتيتنا طريدا فآسيناك وفقيرا فأغنيناك ومخذورا فنصرناك وصدقتم بهذا قال من الله ورسوله المن من الله ورسوله ابدا ما نقوله المن من الله ورسوله قال يا معشر الانصار تجدون في صدوركم على رسلها فالله يثني في دعاءات من الدنيا تعلفت بها اناسا اسلموا وكلتكم الى اسلامكم أما تحبون يا معشر الانصار يجعل الناس بالشائ والبعيد الى رحالهم يرجعون بالبهاء الى الرحال وانتم ترجعون برسيل لا يصافهم من رحالكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو سلك الناس شعبا لسلكت شعب الانصار ولولا الهجرة لكنت مرأة من الأنصار الأنصار هو شعار أقرب الناس إلى قلبي وإلى جيبي والناس ودفار نص بعدهم الله رحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار تركوا حتى بثلت لحام أشياء هذا الشكاية قبل الشكاية مواساة أنتم وأنتم وأنتم ثم قال له صلى الله عليه وسلم قبل ما قال صدوروا حتى تلقوني على الحول مواساة للأنصار الى ان هم اخذ يبكون هم يعتذرون بعد ما كانوا يشكرون اصفرهم الذين يعتذرون للنبي صلى الله عليه وسلم وفاه يعني المثل هاي يعني الواحد يستخدم احيانا مره يقول واحد يقول طبعا المرعى والمواساات وتعاطف كذا يا الله انك اللي دافع هو عن صلى الله عليه وسلم يقول ساعدكم في دافع الله الى النبي صلى الله عليه وسلم الذي صلى وسلم ما يدفع الناس او يقول يدفع مواساة من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم واللي يقرا هذا لأنك باخر عن نفسك على عاتل لأنك باخر عن نفسك لا يكون إن كنت في شكل ما أمزلنا إليك فإن فس... كنت في شكل ما أوحينا إليك كمار الله عز وجل وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي لفقة الأوصلة التي سترى فتأتيهم بآل وإن شاء الله لجميع معلم هدى لَكُنَّ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَ تكونن من الجاهلين لا يكون في صدرك حرج من وباء به صدرك يعني مواسعة الله عز تخفف الأعلام من الذي يواصل الله عز وجل الشعب من هذا يعني حالي مواسعة إشارة أحيان يقول واحد وقت حرقة كنت مرة جالس وزوريش يتكلم هذا ولدت هذا بنت هذا كله وتشكد وليعني كانها بتتبع عيالها قال لا لحظة لحظة انت كنت تبكينه ولا ما ما رزقتي انت قاعدت خفز سنين ما, ما رزقت شي التبكين كل يوم ممكن بكاء وكل فترة كما تبكرت المولودة تبكين إلا أن الله عز وجل يرزقي بهذه المواليد أين تبعين على المواليد نفس اللحوة بكاء على طول وخذت عيالها وتدعو لهم وكذا ونسيت كل اللي فعل. واحد بالنسي يقولنا تكلمت عن بنته ويقول فيها ابنتي ومتسب قلت له رحبا شاشة اطلت منتها الآن ودعمتها سيارة وما فت هسابها بهذا الشكل خادت منتها ولامتها قامت تحبب فيها وكذا قضية بس قضية هموم موجودة حاول تتواصل لهموم هاي تحاول تخصف حاول كذا إلا أنت عاجل مشكلة فحيغة بس الهموم هو ثلثين مشكلة ثم مواسعت كما قال الترباع الثلث الباقي ثم إشارة صغيرة خاصة بحل مشكلة سلمة إذن عندنا مسألة في حتى تسأل, تسأل تسع جهات في الراحة ومسألة الجهود كيف يتعامل ولا تثورات انتقل ثم بث الهموم إلى غيرك الحمد لله